الله اكبر صرتنا خط ثاني ادق ولكني ابد متصل فيك يا صاحبي افهم ترى العمر خاني والله على ما كنت تفعل يجازيك ما كنت اصدق لين ربي هداني اللي جعلني انوي البعد وان هيك غيرت نفسك لين قلبك جيثاني ما عاد تستحمل اذا قلت وش فيك أكبر صورتنا خاط ثاني أدق لك أني أبد ما أتصل فيك يا صاحبي يفهم ترى العمر فاني والله على ما كنت تفعل إجازك ما كنت صدق لن ربي هداني اللي جعلني ينوي البعد وانهيك غيرت نفسك لنقر ما عاد تستحمل ذقرت وش فيك ترى المحبه ما تجبل اماني ولكن اللي منتهى هي شوق هاويك احنالك انا لعنك على شان فرضك حتى القصايده اصبحت لك اغاني ومرات بين وبين نفسي يا غنيك ركبتك نال جماله than bass khabar jak fik maghroor mitkabbir wa sayranani la tlou min il gal t ma bik ma bik qad l ent farq bas nikla جواب يوم عزمت خليك شنو هو عطاك اللي عطته مكاني اللي قدر يا اخي